بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بعسبان والنجم والشجر يستدان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 والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تشذبان خلق الإنسان من صلصان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 فيومئذ الله يسأل عن إنس ولا جان فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْ سُوَوَ يعرف الْمُجْرِمُونَ بسيماهم فيؤخذ بالنواصي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها لا يطوفون بينها وبين حمي آن، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربك ما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 بك ذي الجلال